بأه بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربنا على قلوبهم إذقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لندعوا لن من دونه إلها إلا قد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة إلا ولا يأتون عليهم بزوال طالبين فمن وَلَمِن مَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 فلن تجد له ول يوم مرشدا وتحسبهم وَهُمْ قاضو وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو طالعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 إن أنزلناه من السماء فاختلط بين نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 mm <imitation>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 اِلَّا اِبْنِ لِسَكَانٍ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحوا به الحق والتخذوا آيات وما أنذره زواء ومن أظلم مما ذكر بأيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنت أي يفقهه وفي آذانهم وقرآن دعهم إلى الهدا فليهتدوا إذا الأبدى وربك الوافر ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لي يجدوا من دونه مأوى إلا وتلك القرى أهلناهم لما ظلموا وجعلنا لهم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 حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استقعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 تَخِذَ فِيهِمْ حسنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَل_hُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ ل_hُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلُعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى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 الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن 17. وإن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا